بسم الله الرحمن الرحيم كم رصيد سؤال صريح أفلا يتذبرون القرآن أخيّة ما دمت حي فاستغل حياتك خذ هذه الذكرى إن تتق الله يجعل لكم فرقان وذلك الفوز المبين كم رصيد هذا الرصيد هل ينفعنا في الدنيا أم ينفعنا عند الصرار أم ينفعنا تحت الأرض أخيّة الجو ضلا لا كهرباء ولا طعام لولا أنه كان كان من المعظمين تاريخه لما نظر الله إليه إذ تاريخ مشرف ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاق وانتبه رصيد وانت يقول وإن قاتله أو شاتمه أحد بل يقول إني صائم. لو أقبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات أنت طالب راجع حفظه فإنها صوامة القوة شهر رمضان وكأن رمضان ما جعل إلا ليضحك الناس تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته اللعية والسواك والتوب القصير في رمضان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تسجيلات المختار الإسلامية تقدم رصيدك في رمضان محاضرة يقدمها لكم عبد المحسن الأحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور حذر عباده أن لا يغتروا بالحياة الدنيا ولا يغرهم بالله الغرور أخبر من آمن واتقى ومن فجر وعصى أن لهم موعدا لن يخلفوه ذلك يوم النشور وأصلي وأسلم على النبي الهادي البشير والسراج المنير أما بعد خير ما بدأ به الكلام والمجالس واللقاءات قول ربي جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن؟ أما لا قلوب فما أجمل أن تدرك تلك القلوب عظمة كتاب علام الغيوب جل جلاله من أين أبدأ هذا الكلام وكيف أبدأ كم هو رصيدك عند الله عز وجل وكم رصيدك أخيه عند الله سبحانه وتعالى هذا الرصيد مهم هل مراجعة نفسي ومحاسبتها على ما أملك من حسنات أو ما أملك من أعمال صالحة هل هو مهم نعم والله وما خلقت أنت ولا خلقت أخيه إلا للخروج من هذه الدنيا بأكبر رصيد مع الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون تعمل هي ويعمل هو في الصالحات حتى يكون رصيدهم من العبادة يهيئهم إلى الدخول في رحمة الله جل جلاله ثم نيل الجنان أسأل الله العظيم من فضله لي ولكم هذا الرصيد هل ينفعنا في الدنيا أم ينفعنا يوم العرض على الله عز وجل أم ينفعنا عند الصراط أم ينفعنا تحت الأرض وفي تلك القبور الإجابة ستكون من كلام الله جل جلاله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والله لو فهمت أمة محمد عليه الصلاة والسلام كتابها الذي قال الله عنه جل جلاله كتاب أحكمت آيات ثم قصلك من لدن حكيم خبير تعالي أخيتي وتعالى أخي نبدأ الآن ونسلك هذا الطريق طريق التجار مع الله سبحانه وتعالى الواحد القهار طريق الذين يعلمون كيف يخرجون من هذه الدنيا بأعظم قدر عند الله سبحانه وتعالى مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل الصحابة لما رأى هيئة ذاك الرجل رث الثياب نعله مخصوفا وثيابه مرقعة فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لينقل درس لأمة قال ماذا تقولون في هذا يعني ما رأيكم ايش رأيكم في هذا اللي المر قالوا يا رسول الله ذاك فلان صعلوك حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع وإن تكلم أن لا يسنع شوف قدره عند الناس ما يسمعون له ولو يخطب أحد ما زوجوه فسكت محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ومر ذاك الرجل بهيبته وبهندامه وبلباسه مر فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان ابن فلان حريب إن تكلم أن يسمع وإذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع فآمل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف لأمته الغطاء وأن الناس لا تقاس بما عندها ظاهرة ولا بأموالها ولا بلباسها ولا بظن الناس بها قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده من الذي علمه الله جل جلاله أوحى إليه أمرا والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الأرض من هذا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار شم صيدك كلمة أبدا أن تسمع وسؤال لا بد أن يطرح أنت في هذه الدنيا معرض لهموم وغموم وأمراض وأحزان فكم رصيدك حتى تتخلص من هذه الهموم وهذه الغموم لن أقول لك كلام البشر ركيك ولكن سأقول لك ثلاث حالات هي من أسوأ ما ترى وأسوأ ما تشعر به في هذه الدنيا أول حالة ذكرها الله جل جلاله في ورقة واحدة في صفحة واحدة بل في وجه واحد من صورة الأنبياء حتى يحرك فينا أن اعمل الآن وحصوا على أعظم رصيد الآن أول حالة هي أصعب حالة مرضية من ناحية الأمراض العضوية أصعب حالة مرضية وواكبها في نفس الوقت أصعب حالة نفسية ثم يعلمك الله عز وجل عن صاحب هذه الحالات وصاحب هذا القلب الذي تكالبت عليه الهموم والغموم من كل جانب وتسابقت عليه النكبات يعلمك الله جل جلاله أنه سأل الله فتعال واسمع وتعالي أخيتي وانظري ماذا قال. وماذا رد علي وأيوب وأيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الضر سبحان الله مشكلتنا نكمل الآيات ولا نفقه ما فيها مسني الضر أسألك بالله وأسألك هل جربت فقد الولد هل جربت تدخل يوم في بيتك ثم تنظر إلى ولدك لا يتنفس ولا ينظر إليك العادة ولا يستقبلك بالأحضان كما كان يفعل وإذ به مسجأ تحركه لا يتحرك تكلمه لا يجيب لا يسمع لا ينطق هل جربت قل لي عن حال قلبك وأن تعلم أنه سيخرج اليوم من بيتك ولن يعود أبدا أيوب عليه السلام أخرج مسني الضر من أعماق قلبه فقد الأول وفقد الثاني وفقد الثالث وفقد من أولاده أربعة عشر ولدها. تخيل وراء بعض، ثم بعدها فقد أمواله كلها ثم بدأ البلاء في نفسه ففقد حتى الجلد يتساقط إلى قعد ثم صار معاقا مقعدا ثم مسه الضر في أهله حتى كانت زوجته تذهب وتعمل للناس حتى تأتيه بلقمة يأكلها فلما رأى الأحوال تبدلت ورأى الأمور تغيرت رأى النعمة انقلبت إلى نقم رأى المال والغنى انقلب إلى فقر وراء العز بالأولاد انقلب إلى حال هو أشده بالعقم قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتفاجأ بالإجابة من الله عز وجل فاستجبنا له سبحان الله فاستجبنا له فاء أي فاستجبنا له مباشرة فكشفنا ما بي منظر بدون يا رب وبدون لقاءات ولا جلسات نفسية والله لو أتيت بكتب علم النفس كلها لا تعبر لك عن حالة أيوب فضلا عن أن تعالجها فكشفنا ما بي من ضر وآتيناه سبحان الله يا رب هو ما طلب هو طلب فقط أن هذا الضر يزول وهذا المرض يزول ثم يقوم ويسعى لتحصيل لقمة العيش فكشفنا ما بي من ضر سبحانك يا رب وآتيناه أهلاه أرجع له الله نفس العدد من الأولاد ومثلهم معهم سبحان الله بل الضعف لا أحد يقدر على فعل هذا إلا الله جل جلاله تعال واسمع نهاية الآية كيف حصل أيوب عليه السلام على هذا أمن فراء ألسنا ندعو الله جل جلاله في كل يوم ثم نرى أفسر الدعوات لا تجاب تعال واخذ الحل هنا من كلام ربي جل جلاله وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى خذ هذه الذكرى لا تنسى أبدا وذكرى لمن؟ للداعين؟ لا الكل يدعو وذكرى للعابدين عنده رصيد ملئ بالعبادات فهل فهمت الدرس وهل سنفهم الدرس قبل أن نموت ثم ذكر بعدها أقوام عندهم رصيد سأكل الآيات تباعا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ما هو رصيدهم يا رب كل من الصابرين. فكم رصيدك الصبر بعضنا ما يقدر يصبر عن ثقارة والثاني ما يصبر عن أغاني والثالث يقول والله ما أصبرنا على الدش والخامس يقول ما أصبر ولا نصبر فأي رصيد عندنا وأدخلناهم وفي الرصيد أدخلهم وأدخلناهم في رحمتنا الذي دخل فيها أيه لما أعطاه الله كل العطايا قال رحمة فاندخلت في الرحمة رحمة من عندنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فهل نحن من الصالحين عند الله؟ هل عندنا أرض الصبر وأرض الصلاح؟ خذ الآية ليت تليها أصعب حال تجل في الدنيا وأصعب حال نفسية تكاد أن تراها في الأرض قل لي عن مشاعرك إذا أبعدت عن أهلك وولدك يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قل لي إذا قطعت بك الاتصالات وانقفل جوالك وأردت أن تسأل عن أهلك فلم تستطع قل لي إذا كنت في الغربة بما تشعر انظر إلى أعظم غربة وأعظم حالة سجن وأصعب حالة انفرادية في الدنيا وذنون وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ فَظَنَّ أَن لَّن فَنَادَى فِي فَنَادَى فِي الظلمات ألا إلا إلا أنت إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين من أين نطق بهذه الكلمات وفي أي أجواء في بطن حوت في أعماق البحار ولك أن تتخيل الروائح التي يجدها داخل بطن فوت نحن في محلات الأسماك لا نطيق الرائحة فما بالك في داخل ذاك الجو الجو ظلام لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا غذاء هل عرفت سماها الله جل جلاله بالغم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه سبحانك إني كنت من الظالمين من يسمعه إلا الله جد جل جلاله فاستجبنا له سبحانك يا رب لا أحد يسمعه من أهل الأرض إلا الله جد جل جلاله فاستجبنا له سبحانك يا رب كم ترفع الأكفر وراء تلك القضبان في السجون وكم ترفع في المستشفيات وكم ترفع في كل مكان يا ربي كيف تأتي هذه الإجابة بفائل فورية بسرعة الإجابة يا ربي ماذا صنع حتى نستفيد ونصنع مثله ومثل أيوب عليه السلام يا ربي ماذا صنع فلولا أنه كان يجيبك حتى تعرف كيف تدور وكيف استجابك. فلولا أنه كان كان كان من المسبحين. كان من المعظمين تاريخه لما نظر الله إليه إذ به تاريخ مجرف مع الله عز وجل منزه لله سبحانه وتعالى معظم لحرمات الله جل جلاله طيب يا ربي لو لم يكن من المسبحين المعظمين لكن المنزهين ما نستخنع فيه لا لبت في بطنه لا لبت في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله فكم من الناس من لم يتج الله له حتى مات لأنه ما كان من المسبحين ولا كان من المعظمين تاريخه مع الله عز وجل أنه يفعل ما يشاء هو أو ما يأمره به الشيطان أما ما أمره به الرحيم الرحمن فالله غفور رحيم وننسى أنه جديد العقاب أحبتي كيف يحل الله المشاكل لهؤلاء ثم يعطيك أرصدتهم حتى إن استطعت أن ترفع رصيدك معه ففعل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي من الداعي لا الكل يدعو وكذلك ننجي المؤمنين تعال وانظر للآية التي تليها مباشرة أصعب حاس عقم في الدنيا الحالة وتقرير الحالة لو أرسل إلى مستشفيات الدنيا ما قدموا له شيء لو دفع أموال الدنيا ما قدم له ما يريد على حسب الحالة الحالة هي الزوج عمره مئة سنة الزوج عمرها تسعة سنين الأب اشتعل رأسه شيجا الأم عاطف فكيف يحصل حمل بعد هذا التقرير الصعب واذا بك تفاجا وزكريا اذ نادى رب رب ربي, ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وان أنت خير الوارث يعرف هذه اللغة من دام زواجه ولم يأته ولم يعرف هذه اللغة من حرم لدة الأطفال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث فاستجبناك فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجا. بدون تقارير ولا قدمت حاليك لا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، يكفى يا رب لا، وأصلحنا له زوجا. من الذي كانوا يفعلونه يا ربي حتى تعطيهم كل هذه العطاءات من الذي فعلوه يا رب حتى تكون الإجابة بهذه السرعة خذ الإجابة في أول كلمة بعد هذه الآية فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم خذ إنه من القرآن ماذا يا ربي إنهم كانوا إيجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ما رأيت؟ إذا علم أن هناك أمر رضي الله عز وجل ماذا يصنع إذا رأى أناس على منكر كيف يذهب وينكر عليهم إذا علم أن هذا الأمر يحبه الله عز وجل كيف يصنع إذا علم أن أمرا يضغضه الله سبحانه وتعالى كيف يسارع في تركه لم يقل الله جل جلاله إنهم كانوا يعملون الخيرات لا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دائما يدعون وكانوا, وكانوا لنا خاشعين قد يقول قائل لكن النماذج التي ذكرت كلها رجال فهل النساء شيء الاقوائل الآية التي بعدها والتي أحصنت فرجها انظر ما ذكر اسمها ذكر رصيده من العفاف والحياء والحشمة والتي أحصنت فرجها يقول حتى هذه لو دعتك جبنا هذه عندها رصيد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 أليسوا كلهم قالوا ربي ربي ربي قال وأنا ربكم فادعوني لا فاسألوني لا وأنا ربكم فعبدون يعني دخل الرصيد وسارع في عبادته ودخل لك رصيد حتى إذا قلت يا رب استجبنا لك وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ثم قال بعدها خلاصة هذا الكلام وخلاصة أن رصيدك هو الذي يحدد تعطى أو لا تعطى قال بعدها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لاحظ ذلك في أن تقول أنا مؤمن الإمام في القلب قال فمن يعمل من الصالحات لابد أن يظهر هذا على تعاملك وعلى أفعالك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام ما أجمل كلام الله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ما فائد هذه الآية تأتي بعد هذا السياق أي ما دمت حي فاستغل حياتك فأنت إذا مت حرام أن نعيده ولن ترجع فالفرصة الوحيدة أمامك لجمع هذا الرصيد وأنت فوق الأرض فقط يقول عليه الصلاة والسلام عن ذاك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا تقشعر له الأجسام رجل يطير السفر أشعث أغبر ويمد يده إلى السماء رأى الهلاك فيمد يديه إلى السماء ولا يسأل إلا الله جل جلاله ويقول يا ربي يا ربي كم مرة نقولها أحبتي كم مرة بكينا ولا سجدنا نقول يا رب يا ربي فرج عني هذه يا رب اشف ولدي يا رب ثم نفاجأ أن الدعوة ردت علينا يقول نبي عليه الصلاة والسلام اشفع أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي لماذا أشعر لأن الناس ترحمه والله أرحم من الناس لماذا يمد يده إلى السماء لأنه مضطر والله يجيب المضطر لماذا قال النبي عليه السلام أنه مسافر لأن الله لا يرد دعوة المسافر ومع كل هذه العوامل التي تكون دفعا لاستجابة دعوته إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرك مشاعر أمة بكلمات تهز مشاعر المشتاقين وتنبه الغافلين يمد يده إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومأكله حرام أمواله من الربا وأمواله جاية من بيع دخان وبيع أشرة أغاني وأسلام فيديو وجاءت من بيع جرات وشيشة ومعسل قال ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام العيون تنظر لحرام واللباس على جسد حرام ولباسها مخالف لشرع الله عز وجل وعباءتها ناعما على الكتف والرقيقة التي تكسب فيها ملايين الآثام والتكسب وتبعتر بها حسناتها التي جمعتها في صلاتها قال ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ما هي النتيجة يا رسول الله هل استجيب لهذا الرجل المسكين الذي مد يده المصطر المسافر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأما يستجاب له سبحان الله لماذا يحرك النبي عليه الصلاة والسلام العقول والقلوب إلى أن تاريخ الرجل كان تاريخا أسودا مع الله عز وجل إذا جاء قرض لبوي أخر يعمل في بنك لبوي ما عنده مشكلة ينظر الحرام ما عنده مشكلة يأكل حرام ما عنده مشكلة فمع هذا كله لم يستجب الله عز وجل له لأن تاريخه ورصيده مليء بالحرام أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون هل؟ إذا دعوت الله تستشعر ماضيك وماضي أنا لا بد أن نستشعر ذاك الماضي ونراجع حتى إذا دعونا الله في أمر في مستقبلنا يكون لنا تاريخ مشرف يستجيب الله بالجلاله جل لنا فيه كم قيمتك عند الله يقود الله عن أقوام في كتابه أنه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً الوزن بماذا؟ والوزن يومئذ الحق فما تخلت موازين عنده أعمال صالحة، عنده غض البصر، عنده عفة، وعندها حشمة، وعندها حياء وعنده تعف عن أكل حرام والظلم والشتائم والسباب.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 بما كانوا بآياتنا يظلمون تحصل الخصامات في البيوت وتحصل حالات الطلاق والمشاكل ورفع الأصوات بين الزوج والزوجة فحصل ذاك في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بل في بيته عليه الصلاة والسلام وحصل خلاف بينه وبين زوجته حفصة رضي الله عنها وعرضاها فإذ بتلك الكلمة ينطق بها النبي عليه الصلاة والسلام أنت طالب لو كان من علية القوم رجل من بيننا في هذا الزمان فنعلم أنه طلق زوجته الكل. يحن ويعطف على قلب تلك الزوجة التي كسر لأنه طلقها فكيف فإذا كان الذي طلقها هو أحب مخلوق وطئت قدمه الثرى لله جل جلاله موعود بأعلى درجات الجلة ثم يطلقها والله لو وصفت الكتب مشاعر حفظة رضي الله عنها وهي تسمع تلك الكلمة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام لتدكذكت قلوبنا فضلا عن قلبها هي التي وجه إليها الكلام أخلت ما عندها وخرجت إلى بيت عمر رضي الله عن عمر وأرضاه لن نسهب ونتكلم عن حالتها نفسها. يكفينا أن نستشعر أن الذي فقدته هو محمد عليه الصلاة والسلام فإذ بالرسالة تأتي في تلك الليلة ويتحرك متحرك من السماء من هو يا ترى أعظم ملك أرسله الملك جل جلابه وينزل جبريل من السماء إلى الأرض ويأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقرئه السلام السلام عليك يا رسول الله عليك السلام ما الخطب ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثمت آية ستقال وتنشر إلى يوم القيامة لا الخطب جلل وإذ بالخطاب وإذ بالرسالة راجع حقصة الذي يقوله من جبريل من الذي أمره الله جل جلاله العزيز الجليل راجع حقصة يقول لك الله سبحانه وتعالى راجع حقصة سبحان الله لما يراجع حفظه كم عندها النفستان كم تحقف من الأغاني راجع حفظه فإنها صوامة القوامة وإنها زوجتك في الجنة أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقال إلى الآخرة ويرجو رحمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب فأين أنت في طول الهواجر وأين أنت في الليل من الناس من هي تقوم في الليالي تدعو الله عز وجل ومنهن من بعثرت رصيدها وثقلت أرصد الحرام فهي إما تعاكس وإما ترقص في الزواجات وإما تخرج مع شباب في سهرات أو أنها هناك على القنوات فأي رصيد عندك أهمس في تلك الأذن الغالية سيأتي علينا يوم نحتاج فيه رصيدا فهل أعددنا ذاك الرصيد وها نحن في هذا الشهر العظيم في رمضان وهنا لغة الأرقام وهنا لغة الأرطبة التي لا يعيها ولا يفهمها إلا أولو الأنباب فتعال أخي وتعالي أختي نتكلم عن هذا الموسم الذي هو أعظم ما يكون لجمع الحسنات وجرعة تلك الأرضة التي تكون عزا لي ولكم في الدنيا والآخرة بإذن الله جل جلاله شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن الذي أزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى أن قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم. نريد أن نفهم من الآية كلها آخر لأن لكم تجوعون لا ونحن رصيدنا جوع إلا من رحم الله ما قال لعلكم تعطشون وأكثر أصدتنا الجوع والعطش قال كلمة هي ألذ وأعظم ما يرفعك عند الله عز ويملأ سينك لعلكم تتقون لعلك إن أخذت تلك الدورة الثلاثين يوم تخرج منها وأنت تخاف الله جل جلاله المطلوب من الدورة وهدف الدورة أن تخرج تخشى الله جل جلاله لعلكم تتقون الهدف أن تخرج من الدورة برصيد يهيئك أن تكون أعلى واحد عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أكرمكم عند الناطسي ولكن عند الله من ينجح يرى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللي نجح في رمضان وأخذ معه التكوى الهدف من الدورة أن تخرج من رمضان وأنت إذا ضاقت بك الدنيا يفرجها الله عز وجل ومن يتق الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يقول ابن عباس والذي نفسه بيده لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها سبحان الله الهدف من الدورة أن لا يكون في أمر أمامك غبش وظلمات إن الله يجعل لكم فرقانا حتى يكون من رصيدك ما يؤهلك أن الله يعطيك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل لا تحتار في الخيارات ولا تحزن إلى الزهمة المصيبات والأزمات الهدف من الدورة أن تتعلم كيف تنطق بقول إحيان إني أخاف الله هذه الكلمة التي فقدتها الآذان وعطشت لها الأسماع وخلت منها الصحائف صحائف الآخرة إني أخاف الله كم مرة قلت فيها كم مرة قيل لك خذ رقم فلان وقلت إني أخاف الله كم مرة قيل لك خذ هذا البلوتوث فقلت إني أخاف الله الهدف من الدورة أنك تتعلم تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ثم تأتي الدورة وينطق النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلوب المشتاقين فيقول إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين يعني إن كنت في 11 شهر تقول الشيطان أغواني والله الشيطان خلا يدخن خلاني أعاكس سلسلة الشياطين فهل تستطيع أن ترفع رصيدك والشياطين مسلسلة؟ بل قال عليه الصلاة والسلام حتى تفهم الأمة ما معنى الصيام من لم يدع قول السور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه هل فهمنا معنى الصيام عن أبي هغيرف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرقف ولا يجهل وإن امرؤ قاتل يعني يقول لك أنت بها رصيد يحترس وانت بها رصيد يقل وإن امرؤ قاتل أو شاتمه فليقل إني صائم لو كنت جائع فقط من في أرض عليك لكن أنا صائم ولابد أن أدع قول الزور والعمل به والجهل فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله أطيب عند الله تعالى من ريح المسج يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجذي به والحسنة بعشر أمثالها رواه لاحظ قضية وشهوته ومش تهي سب ومش نم ومش تهي أغتاب تنظر لحرام وتسمع لحرام لكن تركها لأجل الله جل جل وَأَمَّا مَنْ قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَلِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله أبعد الله عن وجه النار سبعين خريفا شوف الرسيل يباعد وينقل هناك نحو الجنان عن النار لا يسمعون حسيسا وأقوام تزفر عليهم ويقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له تضاعف حسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا فرحاك وأنا أجذي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند تطره يذهب الجوع والعطش وفرحة عند لقاء ربه ولا خلو فيه أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم تعال حريب الغالب أمسك بيدك وأسعى أنا وأنت في المتاجر مع الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المستقيم. يقول علينا صلاة والسلام وكان جالسا بين أصحابه يريد أن يتفقد أردت كل واحد فيه فقال من أصبح منكم اليوم صائلا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا شوف الرصيد شوف التاجر مع الله قال أبو بكر أنا من تبع اليوم منكم جنازه من استطاع أن يدخل فيه رصيده قراريب وجبال من الحسنات من استطاع اليوم أن يسق الموازينة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا قال فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ يعني من الذي استطاع أن يزور مريض ثم يستغفر له سبعين ألف ملك حتى يمسي وإن كان في الليل يستغفر له سبعين ألف ملك حتى يصبح قال أبو بكر رضي الله عنه أنا الآن فينطق النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة يعني إلا بني له قصر في الجنة ونزر فيه الولدان المخلدون كأمثال الأول والمكرم وتلك الجنة التي أورستموها أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكنة كثيرة منها تأكلون إذا كان هذا رصيد بكر في يوم واحد فكيف في السماء إذا اجت معنى في مرئن دخل الجنة رواه فهل أصبحت اليوم صائما أم جائعا هل قررت في نفسك تفسك تصوم عن سمع الحرام وأكل الحرام ونطق الحرام وعن لمس الحرام قل أنا هل تبعت اليوم جنازة صلاة الظهر صلاة العصر أنت ستصلي ستصلي لكن استغل على كل جنازة قيرات مثل جبل أحد تدخل المسجد ثم تخرج إذ رصيدك قد اتفع تصلي على عشر جنائز كل جنازة يوضع مكانها في ميزانك جبل عظيم من الحسنات، إذا جاء يوم وتسابقت عليك الأزمات فقلت يا ربي إذ تلك الجبال في رصيدك؟ فما الذي هي منك؟ إذا تبعتها لك ضعف الجبال، فهل استمعت فيها؟ وهل هي صعبة أصلاً؟ زر مريض، واجعل من أصله تشتغل لك وأن تثبّري، ما أعظم من أجله. وما أعظم من رفع في التدرجات، أخلص نيتك وأخلص نيتك يا أخي، فقد صح الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، قال من صام رمضان إيماناً، ما قال من جاع، قال من صام، واعذروني سأكرر من جاع من جاع حتى نخرج من الفهم القديم أن القضية جوع وعطش حتى المغرب تم خلاص، لا، قال من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي أجل عظيم فيه ليلة في تلك العشر الأواخر من رمضان رصيدها بثلاثة ثمانين سنة ليلة القدر تخيل أن يكتب لك في يوم واحد رصيد ثلاثة ثمانين سنة أكثر من عمره ثم الذي يمنع أن تعمل في تلك العشر أكثر الناس يعمل في بداية رمضان ويجتهج في أول يومين ثلاثة ثم بعدها تهدأ همته وتفطر عزيمته بدل من أن يكون كل يوم أفضل كل مخترب العشر يكون أقل إلا أقوام أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما من يعجز فينا لفطر كان له مثل أجرح غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا تلقاها ما عندها مشكلة في قضية أنها تشتري فستان بألف أو ألفين وأختنا الغالية هناك بمئة ريال تفطر خمسين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لو بزأنا بهذا البرنامج ونعلم أنه كما صح الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه في كل ليلة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يتشعر هذه القضية استشعارا من أعماق قلبه. في كل يوم لله عتقاء من النار يعني ينتهي اليوم قبل أن يصبح اليوم الآخر بإسم فلان رفع وإسم فلانة رفعت إلى الله جل جلاله في صحيفة العتقاء الذين لن تمسهم نار الله أبدا اللهم اجعلنا وإياهم تعال أبدأ أنا وإياك وإياك أخي مخلصين لله جل جلاله يوم أن تسحرنا ثم يبدأ الرصيد من هناك صلى ركعتين دون الفجر قبل الصلاة وصلت فيها. فإذ الصحاء التملأ بماذا تملأ يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ركعتين دون الفجر خير من الدنيا وما فيها ثم صلل الفجر ثم جلس ذاك في مصلاه وتلك في مصلاها وجلسنا نذكر الله جل جلاله ونسبحه ونصني عليه ثم أخذ أحدنا المسح مستشعرا أن الملائكة تسجل تلك الحسنات فالملائكة تسجل تلك الأحف كل حرف بعشر حسنات والحسن بعشر أمثال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تخيل أصدق وأنت تستشعر، وأنت تفرح وتقرأ الآيات وتعلم أن الرصيدة يكثر وأن الميزان يفقل ثم جلست حتى الإشراق ساعة وإذ بكتنهي جزء هذا في بداية اليوم ناهيك عما قرأت قبل إقامة الفجر ثم تقرأ ذاك الجزء وإذ بي وقت الإشراق قد حان، ثم تقوم وتصلي ركعتين وأنت تستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول من صلى الغذات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر أجر ماذا؟ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة أي سعادة يوم أن قام من تلك الركعتين وهو يعلم أنه في بداية ذاك اليوم كتب له ذاك كلها ثم ذهب إلى عمله إن كان يعمل وأخلص في عمله وهي في بيتها قرأت القرآن وسعت في خدمة أهلها وبيتها وزوجها وهي تستشعر تلك الأرصال التي ترتفع عندها ثم إذ يسبق الناس مع أدان الظهر إلى المسجد ثم قرأ القرآن بين الأذان والإقامة ثم انتهى رجع من دوامه ثم إذ به يصلي العصر على جنائس وتكتب الأرصدة، ثم يجلس في فترة العصر ويقرأ جزءا أو جزء ونصف أو جزئين ما أمكنها الله عز وجل أن يفعل ثم دعا قبل الإفطار اللهم تقبلني اللهم إن لك أسماء ترفعها في هذه الليلة اللهم فجعل اسمي واسم ذريتي ووالدي وإخواني ودعى لنفسه ولإخواني المسلمين ثم أفطر وهو ينتظر فرحة أخرى يوم لقاء الله جلاله صلى المغرب ثم عاد أكل ما شاء أن يأكل ثم ذهب الناس إلى أوامر الشيطان وكأن شهر رمضان ما وضع إلا للنظر في تلك المسلسلات التي تستهزئ بدين الله عز وجل وتظهر الخنا والاغاني والمعازر والغزل والغرام والبنات الكاسيات العاريات والضحكات وكأن رمضان ما جعل إلا ليضحك الناس نستغرب يوم أن استهزأ الدنماركيون من نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن نستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته اللعية والسواك والتوب القصير في رمضان وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فإذا كنا نحن نستهزئ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فهل نلوم الكفار من أن يستهزئوا ويتجرؤوا على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله جل جلاله قصة شرحها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عنها ابن عمر يوم أن كانوا في تبوك والكل يعرف المسافة من المدينة إلى تبوك في ذاك الحر وتلك المشقة ثم وهم في الطريق يتكلم ويتفلت منهم أقوام ويقولون ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أزنا ولا أجبا عند اللقاء بس تكلموا في القراء لأنهم فعلوا بما أمر الله عز وجل يقول ابن عمر فانطلق رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فلان وفلان وفلان يقولون كذا وكذا يقول ابن عمر رأيت أحدهم متعلق بنطع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان في الأرض سبحان الله. ما هان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرقى الخلق بالخلق أن يقف الناقة ولا يجر الرجل؟ لا. بل هان عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال ورجلاه تخطان في الأرض يرفع صوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله والله إنما كنا نخوض نلعب. والله يا رسول الله كنا نسولف نضحك نمزح. ورسول الله لا يرد عليه. ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه. ولئن سألتم لا يقول لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب. إنسوله. قل أبي له وآيات. انتهت. السوالف والضحكات والحلقات حقت المسلسلات إلا بالاستجابة الدين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون هم ما بالله ولا برسوله ولا بآياته لكن تكلموا عن أقوام يفعلون أوامر الله ورسوله والله يحسبه عليه المجرال جل ما قال قل أبي القراء كنت تستهزؤون يقول قل أبي الله وآيات ورسولي كنتم تستنذو لا تعتذرو لا تعتذرو قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الدخول في دائرة الإيمان ثم أثبت لهم الخروج من الإيمان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم من كفرهم الله جل جلاله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإذ البطل وتلك الأخت الغالية يوم أن ذهب أكثر الناس إلى هذه المسلسلات التي تغضب الله رب الناس جل جلاله ذهبوا هم منهم من مسك المصحف وقرأ ومنهم من خرج قبل الأذان جربها أحلي الغالية خرج قبل الأذان بنصف ساعة توضأ وتجهز وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهرين واستشعر أن أبواب جنة الثمانية فتحت له ثم ذهب إلى المسجد في كل خطوة حسنها والله يراه الكل يعبد وهو في رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارته ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.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 أن يرفع اسمه في تلك الليلة القضية لا سماع بالأمان القضية قضية مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما المحسنين صلى ثم قرأ جزء بالأذان يرفع وإذ بقلبه يخشع جربها أن تسمع الأذان وأنت داخل المسجد بعد أن صليت ودعوت الله عز وجل ثم يأتي بين الأذان والإقامة فيقرأ ما شاء الله له فاسمعوا إذا كبر الإمام وقلوب من نظر إلى الحرام ترفرف حول الحرام وتفكر العقول تحوم حول المشاهد التي رأوها وهذا قلبه خاشع لله جل جلاله ثم يصلي صلاته مختلفة وكوعه مختلف، سجداته مختلفة دعواته لها طعام ثم تنتهي الصلاة وإذ به هناك يعود مريضا يصل رحما يتصدق ثم ترفع الأسماء فهناك سنعلم من سيرفع مع أسماء العتقاء من النار فأنذرتكم ما تنظى لا من عمل مصير لكن أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات لترفع الهمم ولتجعلت 24 ساعة وأنت في رفعة وأربعة و24 ساعة وأنت في متجرة مع الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين يعرفون قدر المتاجرة ومنا من يعرف أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يعرف. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم سبحان الله سيخبرهم الآن بعمل يسوى أكثر من هذا كلها قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى ما الذي يمنعك وأنت في المطبخ تذكرين الله على الزوجة وأنت في سيارة تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عود نفسك رطب لسانك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة يا جماعة والله العظيم أنها أعظم من كنوز الأرض ولكن أكهر الناس لا يعلمون حبيبي الغالي هل عوّد نفسك تبني لك بيتا في الجنة تعبنا دراسة وتعب ودوامات وكد وكذب حتى نبني بيت تجري من تأته المجاري ويا ليتنا سنجلس فيه إلى الأبد سنزول قبل أن يزول فهل عوّت نفسك تستشعر وأنت تصلي ركعتين قبل الفجر ثم تصلي أربع قبل الظهر وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وكل صلاة صليها وأنت تشعر أنه يتم البناء الآن لكن اللبنات من ذهب ومن فضة مناطها المسك بيوت غير بيوتنا قصور تجري من تحتها الأنهار ويطوخ عليهم إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منذورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا قالوا أتعورا من فضته وسقاهن رفههم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا يقول عليه الصلاة والسلام منويا عن تلك الأنصبة خائفا عليا وعليكم وحريصا عليا وعليكم من أن تضيع الحسنات لأن كثير من الناس يجمع الحسنات ثم يبثها للناس يغتاب هذا أتدرون من المفلس شوفوا اللغة اللي تكلم فيها النبي عليه الصلاة أتدرون من المفلس هم طاهمين مثل ما فهمنا قال المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ما عنده متاع ولا دراهم ما عنده فلوس ولا سيارات قال لا ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ من أعماله عمل لكن لغيره وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منتورا يقول أحد الأئمة لو كنت سابا أحدا أو مغتابا أحدا لغتبت أمي وأبي حتى أهديهم أعمالي جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هلكت؟ يا رسول الله هلكت؟ قلبه ينبه ويختف وأنفاسه تتسابق يا رسول الله هلكت؟ ما أهلكت؟ قال يا رسول الله أتيت مرأتي في نهار رمضان سبحان الله شوفوا الجريمة أتيت زوجتي وقلبه خائف. أجل ماذا عسى أن يقول من أتا محارم الناس وزنا؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أمر يقسم ظهر كل من لم يقم رمضان. قال تقوم من أجل هذه الخمس دقائق التي استمتعت بها تعوضها وتصوم شهرين. وعندما يتعب رمضان عندك تقول سبحان الله إذا أتيت زوجتي أصوم شهرين مستبعين أجل يا ربي إذا أتيت حرام. كم يكفيني عشان عور ما لكم لا ترجون لله وقارا فما لنا لا نرجو لله وقارا وقد خلقنا أطوارا تجد أحدنا يظن أن الله جل جلاله يرقبه في النهار فقط وإذا جاء في الليل لا يراه الله جل جلاله والله رب النهار هو رب الليل فحبيبنا الغالي هناك يخرج من صلاة التراويح بعد هذا الدعاء بالمغفرة والرحمة ثم تجده هناك إما في الشوارع يعاكس وفي الأسواق وهي في عباءتها المزركشة، وذاك الآخر جالس هناك في المقاهي يد مشغولة بالمعسل واليد الأخرى بجهاز التحكم. أذرهم يخوضو ويلعبو حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. فأي ذهبت حسناتنا؟ فوالله إن الذي يرانا في النهار يرانا في الليل. وإذا قال قائل أسرفت على نفسي وفعلت وفعلت وليت لي رصيد كالآخرين نقول مهد الحبيب الغالي لو قالها أحد تحت الأرض لقلنا نعم ابكي وتأسف وندم فليس لك رجعة لكن ما دمت فوق الأرض كلها قل يا رب أسرفت على نفسي فانظر ما هو الرد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اللهم اجعل هذا الشهر لا يخرج إلا وقد غفرت لنا ووفقنا لكل خير فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله